بوك تو تريدست إدابت تسعة وثلاثون تسعة وثلاثون تعطل السيارة تعطل السيارة gdje je sljedeća benzinska postaja? Ajna tuđad akrabu mahatati vukud? Ajna akrab mahatati vukud? Probušena mi je guma. Indi Ma i tarun Ma'i i Možete li promijeniti kotač? هل يمكنك تغيير الإطار؟ يمكنك تغيير العجلة تربم بار <تغيير> لترة ديزلة <العجلة> أحتاج بضع لترات من الديزل أحتاج بضع لترات <تغيير> من الديزل نمم فيشة بنزينة le je benzin Le odlijde benzin. Imateli rezervni kanistar? Hem i benzin eh? Hem sofiha ahcija. Gdje mogu telefonirati. أ يمكن اجراء التصاال أ يمكن إجراء اتصال؟ تر ووجن صوج أحتاج إلى خدمة السحب أحتاج إلى خدمة صحب ترجم راديون أبحث عن ورشة بحث عن رشة Dogodila se nezgoda. Lekad vakaat haditha. Gdje je najbliži telefon? Ajna juđad akrabu hatif? Ajna juđadu akrab hatif? Imate li mobitel sa sobom? لديكم هاتف جوال لديكم هااتف جوال نحتاج إلى المساعدة نحتاج إلى المحساعدة ب النك اتصل بطبيب اتصل بطب ب بول اتصل بالشرطة اتصل بالشرطه باشي من فضلك اوراقك من فضلك باشو وزاچكو дозволу من فضلك رخصه قيادتك من فضلك vašu prometnu dozvolu, molim svatu al markkaba tu minfad borruhsat el markaba minfadlika.